سجا ما ودعك ربك وما قلا وللakhirah خير لك من الاولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم لم يجدك يتيما ف اليتيما فلا تقهر وام السائلا فلا تنحر وام بنعمة ربك فحدث الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 لا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النِّعْمَةِ